إِنَّ آذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ إِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا الله وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا الله وَإِنَّ الله لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ الله لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلى كلمة سوا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أن لا نعبد إلا الله ولا 119. به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما التوراه إلا الا من بعده يا ان لم كتاب ما حدث لك ابراهيم عليه السلام انزلت التوراه والانجيل إلا من بعده افلا تعقلون هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم تُحَادُ دونَ كي ليس لكم بي عين والله يعلم وأنتم لا تعلمون فصاموا لا تعلمون ما كان إبراهيم ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرحين ما كان إذراهيم يهديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى ناسِ ابراهيمَ لِلَّذينَ اتَّبَعوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذينَ آمَنوا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِابراهيمَ لِلَّذينَ اتَّبَعوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذينَ آمَنوا وَاللَّهُ ولي اِفَتَ مِن اهل الكتاب لو يضلونكم واتتت من اهل الكتاب لغو ينونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون وما